جزاكم الله خيراً شيخنا وأحسن الله إليكم رسل كثيرة جداً وأستأذنكم شيخنا في أن أطرح عليكم سؤال مذينا إيديكم أو استئذان وهو هل الجزء السائل الذي يسأل أن يقدم بعض الأسلام لأولوية هذه المظومة التفسير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 يعني حادث المسلمين لا شك هذه هي التي تقدم إن شئت والأمر إليكم أن هذه القيادة بنك فيها. بسم الله وخير ما الله. يقول السائل الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا خان الله فيكم ونفع بكم. ما رصيحتكم لمن يحذر من المجيء إلى هذه الدورة؟ بدعا أن الشيخ قد نزل عنده ممتبعة فحين بإذن لا يجرد الحبوب حتى لا يكثر سواد الممتبعة اتجاو قولوا اللي لأن <تصفيق> يخصكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على كل يعني هذا بلاء يعني اكتلينا به من الأصل عندنا سوء الظن وأنا والله الذي لا إله إلا هو لو علمت أو عرفت أو رأيت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 وهذا الحقيقة حديث عظيم جدا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من رأى وإذن الأمر منوط بماذا في باب الإنكار من رأى منكم منكرا فلتغير أو إذن طبيب ما رأينا ما قال من ترى فرح بين أن ترى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 يعني يستدعوني أنا حتى أتكلم أو لي أن يتكلم أو بعد ما إذا عادوا ما كانوا يعرفوني وعذرهم أنهم لا يعرفونني ومثل ما يقولوا تورطوا فيي فبعد اليوم الأول يعني كان المفروض يقولون شكرا يأخذك إلى مكان آخر إلى فندق أعظم إلى بيت أكبر فراش أوسع ويشغلونني أو يشغلونني أما أنهم يعدنون بأن بدل الدرس يكون اثنين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 يعني جذرا من جذور البدع الا وتقلعها كل الاصول الستة كل هذه الاصول الستة مطارق على رؤوس اهل البدع في الليل وفي النهار ما اظن يرضون بهذا الكتاب وانا اول ما هم سألوني يعني ايش الكتاب اللي راح تشرح؟ قلت والله انا نحب نشرح الاصول الستة فارقوا ما قالوا لا لا ما تريد يريدنا بالله ما سمعت بهذا على كل مثل ما قلت انا عذري وعذر إن شاء الله الحضور كلهم ما رأينا بدعة ولا عرفنا بدعة في أهل المسجد وأن كنتم فعلا أنتم صادقون لا تفضلوا نعقد جلسة وهذا من هذا المكان أنا أدعوه ولا الحقيقة مثل هذا الأمر تمسته في كل مكان يعني حيثما نزلت بين أخواننا أهل السنة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 وإنما ميدانهم وين؟ ميدانهم الرسائل في هذه هذه نجحة اللي اخترعوها وميدانهم وين؟ الفضائيات وميدانهم وين؟ هذا الالكترونيات والكمبيوترات على طول أو الجرائد والمجلات ينشع طيب أنت مفرور أنك تناصحني قبل ان تنشر خطأ لو عندي خطأ او لو بلغك عني خطأ قبل نشره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 فيما لا يجتمعون ولا يجتمون وأيضاً ثم يعني لعلها تنفل بأنهم لا يسلمون، أولاً لا يجتمعون بعدين ينتقلون إلى مرحلة أعظم عدم السلام والعيال من بل لعنه حتى لو مر عليه حتى عدم رد السلام أيضاً يبلغ فيه ذلك، وهذا والله ما يرزق إليه الشيخ من؟ أبو مرح يا عبدالله ذكر ربينا صلى الله عليه وسلم قال أن الشيطان أيسا أن يُعْبَلْ في لَهَمْ مِنْ يعني في من امتشر فيه من السلام ولكن راضيا بالتحريش بين الله ومقر يعني شنو راضي؟ يعني بلغ من التحريش ونتائج التحريش فيما بين أهل السنة أن أبا مُرَّة ها راضي واكتفى من أن يعمدوا غير الله جبارك وتعالى بلغ به مبلغا هذا التحريش من العداوات فساف ذات البين هي الحالقة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقوله تحلق الشعر وإنما تحلق الدين يا عبد الله فلذلك أسلاح ذات البين يكون أولاً بأن تسلم وبعدين آه. أو على قد ترد السلام ثم تجتمع وتناقش هذه المسائل أما تعلم تعلم للناس الآن لما تأعلنوا؟ أكيد أعلنوها في الجرائب وفي الإذاءة فيها لهم ما هي اسمها؟ في الكمبيوترات أعلنوا يا أيها الناس يا أهل دورس الحضور إلى هذا المسجد الذي يدرس فيه فلان لما؟ لأنك إن حضرت تكسر سوائل أهل الهداء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 Ya <tellan>